الزكاة وهم بالآخرة هم ينقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضلع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 الَّقَى السَّمَاوَاتِ لَغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فاوروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين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 إذ قال لقمان لبنه وهو يعظم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم وهنا على وهد وفصاله في نشكر لي ولوالديك إلي المصير وإجاهك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تقطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً وصاحبهما في الدنيا معروفا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فَمَن أَنَابَ إِلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ خرجت لف تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يأقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسُفُرَ الشمس والقمر، وسُخَرَ الشمس والقمر كلٌّ يجري إلى أجل مسموم. في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما لِفَمِنْهُمْ مُقْتَصِدًا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي والد عنه الدنيا فلا تغرضنكم الحياة الدنيا ولا يغرضنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما أخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا فلا تغرّن كم الحياة الدنيا ولا يغرن كم بالله الغرور فلا تغرّن كم الحياة الدنيا فلا تغرن إنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحال فسم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسك؟ فما ذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمو